بسم الله الرحمن الرحيم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص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 لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخدق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوض الليل على النهار ويكوض النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأدل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جَعَلَ منها زوجها فأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تشركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده فإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازر تنزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبركم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضره دعا ربه نيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل فاجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَى أَدْلَيْنِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَبَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهوا الله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 فَثَانِيَ اتَّقَوْا شَعَائِرَهُ مِنْ حُلُولِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تِلْكَ مِنْ جُلُودِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْهُمْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون أذب الذين من قبلهم فأتاه العذاب من حيث لا يشعون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر أو كانوا يعلمون قد اضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتبكرون قرآنا عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوه ويجزئهم أدرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدة ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له من مضبط أليس الله بعزيز في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 وَمَن يَمْنَعُ مَنَارَكُمْ أَلَمْ كَانَتْ لَكُمْ مَكَانَتُكُمْ إِنْ يُعَادُون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُنْ عذَابُهُ مُخْزٍ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للناس بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الله يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ سَمَّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قل أولو كانوا لَا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهو ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا دفر الله وحده شمأزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا دفر الذين من دونه إذا هم يستبشرون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 فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا من هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله مجوههم مسؤدة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون هم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لأحبطن لا عمله فإن أشرفت لا يحبطن عمرك ولا تكونن من الخاسرين فلله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما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 وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فشيق الذين كفروا إلى جهنم زورا حتى إذا جابوها فتحت أبوابها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 فبئس مثوى المتكبرين فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا أجاؤوها وفتحت أبواؤها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نتبوأ مَنْ الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين حافين من مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ ظَفِرَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَسِرَ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا